وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 90 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِلْنِي هَاهَ وَعِزِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعْجِهِ